أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يقضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صدروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقون بنبئ فتبينوا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 والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بقت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأق يسيط ان الله يحب المقسقين انما المؤمنون اخوه انما المؤمنون اخوه فاصالحوا بين اخويكم واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون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 تق الله إن الله تواب الرحيم يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.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 بللله يمن عليكم أن هداكم للإيمان بللله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إلكم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون